إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع نقم وإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد وخم وسافر بقلبك بين الوراء لتبصر آثار من قد ظلم